بسم الله <سؤال> الف في أدنى الأرض وهم من بعد روپی وومین في بالله من قبل ومن بعد کو يفرح المؤمنون بنصر بل یوں من يشاء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 مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِ وَأَجَلٍ مُسَمَّا وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ومن يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاؤوا الأرض وعمرواها دَرَّ مِن مَّا عَمُرُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم وكان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يقل لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ۖ فَأَبَىٰوا إِلَّا شَهْوَةً مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 وَلَهُ الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِ فِي ذَلِكَ لَآياتِ للِعَالم وَمِن آياتِهِ مَ نَقُ بِالَّيل لِ وَن وَنَّ هَالِ في ذَلِكَ ل آيَاتِ لِقَومِ يسمَعُون وَمِنْ آيَكِجركُمبَرطَ خَوْفَو وَطَمَعَ وَيونَ الذذِل مِنَ السَّمَ الضبا قدام موتها ان في ذلك لايات لقوم يعقلون وامن اياتي ان تقم السماء والارض بمره هم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تغترجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون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 مَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَ أَيْمَانُكُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِمَّا فأنتم فيه سواء فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْءٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ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 ناس لا يعلمون منيبين اليه واتقوه وانقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كُلُّ حِزبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً دَُّ إذَا أَذقَهُم مِن نورَحرمَةً إذَا فَريق مِنهُ بِغَيرَ بِهِم يُشرِفُ لَج يَجُور بِمَا آتَينَاهُم فَتَمَتمَدَعُوه فَسَ فَ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا نو نو ہے پوری مئی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 وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم كذلك تريدون وجها الله فاولائك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم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 فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يرصدعون من كفر فعليه كفره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 رحمتی والی پھول کو بھی والی چر ریئل پھول کو بھی امری والی بِهِ وَلَعَنَكُمْ تَشْقُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُ بِالْبَيِّنَاتِ فَتَقَّمَّنَ مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فكثير سحابا فيبتطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا كسفا الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به چلوا لو بیش می يستبشرون ل موس من بعده سلیہ می ہے دلوم بول رہتی میو می نسلی مہل دیو بکس میو بکس من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةَ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَفُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ تم يوم, يوم البعث ولكنكم كنتم لا با کنکن تم ل وڑی